من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين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 لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمته وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأخوانكم في الدين dan berhubungan ke orang yang tahu. Dan jika mereka berkata kecuali mereka, dan berkata kecuali mereka, dan berkata kecuali mereka. Jika mereka tidak berkata الا <سؤال> تقاتلون قوما انكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول <سؤال> <سؤال> وهم بداوكم اولا مره اتخشونهم فالله <سؤال> احق ان تخشوه ان كنت مؤمنين قاتلوا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 ما كان للمشركين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 يا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ يَكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهذى القوم الفاسقين لقد نصرتم الله في مواطنة كفيرة و يوم حنين إف أعجبتكم كثرتكم فلم تغنى عنكم فلم تغنى عنكم شيئا و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وال messiah بن مريم وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدو إله واحدا لا إله إلاه وَبَأَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ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 ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المتقين انما من نسى زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا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 Ardiyyum bil hayat al dunya min al akhirah, fata mta'ul hayat al dunya fil akhirah illa qalil, illa ta'firu yudzibkum azab alimah, wa yastabdi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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِن فِي الْخِفَافِ وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون.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 ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيلقعدوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبل و لا أوضعوا خيالكم يبغونكم الفتن وفيكم سماع لهم والله عليم بالظالمين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 قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحدى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ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 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون.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 mereka merasa apa yang datang kepada mereka dari Allah dan Rasul-Nya, mereka berkata: "Kami mengharapkan Allah, dan akan mendapatkan dari Allah Innam asyadqatul al-fuqara' wal-masa'kin wal-'amalina'alayha wal-muallafatikulubhum wa-firqabi wal-gharimin wafi sabillillahi wa bin sabill fariqat min Allah.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 Yahlfun bila Allah laku, liyurduku, w Allah w Rasuluh, ahu ain yurduh, in kano muminin. Alam yagamu annuh min yuhadid Allah w Rasuluh, faan lahuna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 dan keriu dan hinaun dari yang terkenal, dan menggigit tangan mereka. Lupa Allah, maka lupa mereka. Inilah orang-orang munafik, mereka fasik. Allah berjanji ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولاداً فستمتعوا بخلاقهم فستمتع بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم بخلاقهم وخب. تم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.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 ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yutimuna as-salata wa yukutuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa 'azizun hakim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 Fahakabahum nifakan fi kulubihim ila yawm yalqunahu bima akhlufu Allah ma waduhu wa bima kanu yakribun. A لم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمسون المت...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 Qul naar jahennem أشد حرا لو كانوا يفقهون Falyضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فَإِذْ رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ قَٰٓئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَٰتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إنكم رضيت بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم ما تأبدوا ولا تقم على قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم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 Wahai! Aku turunkan surat yang akan kamu beriman kepada Allah dan berjuang bersama rasul-Nya. Aku telah menghantar kepada Rahu bi ayiakunu ma'al khawalif wa tubi' ala qulubhim, fahum la yafquhun. Lakin Rasul waladin amanu ma'hu jahdu bi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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حوج اذا صحول الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل و الله غفور رحيم.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 Inna maa s-sabiilu ala al-lazhin yastakzinunaka wahaum agniyak Raduubi an yakonu maa al-kawalif wa taba' Allah ala kulubihim fahum laa ya'lamuun Qul la ta'atziru la n u'mina lakum, qad nabaa nallahu min akbarikum, wasya wullahu amala kum warasuluhu, thumma turaddun ila alim alghayb wa alshahadat, fayunabu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 Allah Alim Hakim. Waa min al-A'rab minya ta'khidu ma yunfiku ma'rumu. Waa terabasu bikkum udzair. Alayhim da'iratul sauw.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 Inna Allah Gafur Rrahim. Wassabiqun Alawlon min al-Muhajjirin walAnsar walLadin Tabaghum bi Ihsan Rabbillahi Anhum waradhu Anhu wa A'dhalhum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 سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بذنوبهم Kuz min amwalim cedaka tu tahhirum watazekhim bia wassalli alaihim Alemi, alamu, an Allah, hawa, yakubal, u Tawabat, an, ibadhi, wa, yakhuz, al, Sadqat, wa, an, Allah, hawa, al Tawab, al Rahim, wa,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 فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المطهرين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 tidak lagi binjakanul yang benar riba dalam hati mereka, kecuali mereka memotong hati mereka. Allah Inna Allaha shtraa min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum biannalhum al-jannah yuqatilun fi sabilillahi fayqutulun wa yqutulun wa'adan alihi hakqa fi al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 Taibun al-‘Abidun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 Inna Ibrahim l'awa hun haleem Wama kan Allah li yudl qawman ba'da if heda hum Hatta yubayyin lahum ma yattakoon Inna Allah bikull shay'in shay'in alim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 lَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ innahu bihim raufur rahim Walaupun ketiga-tiga yang kuli fuhat, jika dzakat عليهم bumi apa yang dihamparkan, dan dzakat ke atas mereka diri mereka sendiri, mereka berfikir bahawa mereka tidak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 Makaan lAhli Madinah dan orang-orang sekitar mereka tidak berbuat salah kepada Rasulullah, dan mereka tidak berbuat salah kepada diri انهم لا يصيبهم وئم ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطعون ولا يطعون موطئ يغض الكف وولا ينالون من عدو نيل الا كتب لهم به عمل صالح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 ويجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة Falaulah nafar min kulli firkat minhum qalifatul liytafquhul fi al-Din waliyunziru kaumhum اذا رجعو اليهم لعلهم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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم Mawat atau mawatin, then mereka tidak bertobat, dan mereka tidak mengingat. Dan apabila Allah turunkan suatu surah, dan sebahagian daripada mereka berpindah ke sebahagian daripada mereka, mereka tidak melihat seorang pun daripada mereka, Saraf Allah qulubum bi annahum kaumul la lَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ